أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاصمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آيات فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون لم يروا إلى الأرض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم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 فاذهبا بِآيَاتِنَا إنا معكم مستمعون فأتي فِرْعَوْنَ فرعون فقولا رَسُولُ رسول رب العالمين أن أَرْسِلْ مَعَنَا معنا بني إسرائيل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 ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وَجَعَلَنِي من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين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 فلما جاء السَّحَرَةُ قالوا لفرعون آهن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون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 ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبا ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون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 وَإِنَّ ربك لهو العزيز الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تتقون إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فاتقوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ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 وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 انني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اوف الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسط المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين قالوا إنما أنت من المسحرين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 وَإِنَّهُ لتنزيل رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ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 يروا العذاب الاليم فياتيهم بغته وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون افبعذابنا يستعجلون افرهيت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون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 وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم